خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من نطفة، ثم من علاقة، ثم من ضغة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجلهم.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 في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يغير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 وأحِلت لكم الأَنعامُ إلَّا ما يُتلى عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُ الرِّجسَ مِنَ الأوثانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ حُرَفَاءٌ لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّى مِنَ السَّمَاء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 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن دَائِمِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ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 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أُوتُوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن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 الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولائك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له خير الرازقين لا يدخلنهم دخل يرضونه وإن الله عليم حليم.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 سيرؤوا فرحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا مسكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الامر ودع الى ربك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 وإن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم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 وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له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 هو جتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لتأبيكم إبراهيم هو سم ماكم المسلمين من قابل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعل الناس فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير